فهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استمى على العرف يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم فالله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض فإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور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 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرء لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وعد الله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 أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَغَوْا بِهِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاطر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مخترا ثم يكون حطاما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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فالله لا يحب كل مختال فقور الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وملافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله طوي عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ بَجَّلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاتِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا مَقَفَّيْنَا بِعِنْسَ بْنِ مَرْيَمَ مَا أَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَأَتَيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بْتِغَاءَ بِظْبَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ دِعَا يَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ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 لألا يعلم أهل الكتاب أن لا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤفيه من يشاء فالله ذو الفضل العظيم